فسَي فِقُونَهثُم م تَكُ عَلَيهِم حَصَةَكُم يُلَبون والَّذينَ كَثَرون إلَ جَهن مَا يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفرون فهو يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد نضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله